book 2 zeta di 4 84 84 esquuara 4 al maadi 4 al maadi 4 letto يقرا يقرأ ان كم ليتزور لقد قرات للتو لقد قرات كم ليتزور تجيذ رومانين لقد قرات كل الروايه لقد قرات كل الروايه كوبتا يفهم يفهم Unë e kam këptuar. Lëqad fahimtu li të të u. Lëqad fahimtu. E kam këptuar pë gjithë teksem. Lëqad fahimtu kulla nësë. Lëqad fahimtu kulla nësë. Përqijëm. Ju gjib. Ju gjib. Unë jam përqijëm. لقد اجبت للتو لقد اجبت ويمفرجير تجيها اسئله لقد اجبت على كل الاسئله لقد اجبت على كل الاسئله اي تي اكم ديتور انا اعلم هذا لقد علمت هذا للتو انا اعلم هذا لقد علمت هذا. انشكرت. اكمشروعت. انا اكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. انا اكتب هذا. لقد كتبت هذا. انت جاي كتا. كتا اكمتجوار. انا اسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. انا اسمع هذا لقد سمعت هذا اون ماركتا اكماركتا انا احضر هذا لقد احضرت هذا للتو انا احضر هذا لقد احضرت هذا اون سييلكتا اون اكمسييلكتا انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا ام بلكتا كتا اكامبلر انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا اون ابرسكتا اكامبرتر كتا انا اتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو انا اتوقع هذا لقد توقعت هذا اون شبيكو كته كته اكم شبيغوار انا اشرح هذا لقد شرحت هذا للتو انا اشرح هذا لقد شرحت هذا اون انيو كته اون كته اكم نيوار انا اعرف هذا لقد عرفت هذا للتو انا اعرف هذا لقد عرفت هذا